الحمد لله رب العالمين بسم الله الصفات والدينه الصفات التي نضبط لها قبلها ان så vi har ei se Forbavi, og Forbavi, og Forbavi. Men de skulle falle en wish thin og å Sho med hatt oss dem Henkil. Sen foran vi nå kom i forbi disse falle, forbi d 240 ny 전ikene, siden den nesmer الصفر الاولى التي سنتحدث عنها اليوم الصفر استطاله الصدر الاستطاله صح 180 الاستطاله واللي خاصه بحرف الضاد حرف الضاد, الضاد يتميز بالاستطاله الاستطاله يعني مخروج طويل احنا بنتكلم عنها دلوقتي الشيخ بيقول الاستطاله اللي الانتداد اللي الانتداد والصلاحا انتداد الصاد من أول إحدى حرفة هذه اللسان إلى أخيرها وحرف الإستطالة وحرف الضار لماذا سميت الضار أو وصف الضار بهذه الصفحة لإستطالة سميت الضار مستطيلة إستطالة مخرجها حتى تقصد محور لله نقول لها ان أن الضار ما تدخل على الضار وتشوف اللسان فين؟ هل تلاقي اللسان؟ حرفة اللسان او اهدى حرفة اي لسانه. بقى انتصد ايه? الثنايا العليا. الثنايا العليا. اضاء اللي سان لاسق فان? الثنايا العليا. ايه اللام? اللام? يلاقي اللي سان راح يبقصون الثنايا العليا. يعني اللافة التي خوفة الثنايا العليا. فاضاء من طول مخرجها ممكن تمتد حتى تصل الى مخرجات. اللام. يعني اللسان ينتصف بالثنان العليا ويتمدد اللسان حتى ينتصف بقصول الثنان العليا يعني دي ايه معنى الايه؟ الاستطال استطالة المحراجية حتى يتصل محراج للام والحرف المستطيل يبتد الصوته جيه ولكن لما يبدو قدر الحرف المبدون ليه؟ يعني ايه الفرق بين استطالة الضاب واستطالة الحرف المد ملون مثلا ايه؟ وَالسَّمَاءَ بَلَيْنَا وَالسَّمَاءَ بَلَيْنَا عمان لأي وقتين؟ <تصفيق> وبدنا الألف الحفل مادة هون طويلة هون مستطيلة هون ايه تفاني من استطالة الألف ده هي؟ مخرب واستطالة الضاد مخرب الس... الضاد الاستطالة في مخرج الصلاة بعدها فاني في مخرج يعني ايه؟ يعني اللسان كده ده هو حفل اللسان مقدمة اللسان ده مستطيلة ومسكة ملتزقة بإيه؟ اللعله العليا يبقى لك او الثانيه العليا فانتدت حتى ايه شملت شملت الثانيه العليا وجزء من اللثه العليا ايضا اللي هي مخرج يبقى الاصطاله فين في المخرج نفسه الاصطاله ايه في المخرج اما ان نقول اللي هو الالف زي الاصطاله فين في ذات في الحرف نفسه ق السماء ذات الحرف لان احنا الحرف الحروف الماديه تسمى حروف hva si børn for alt er kj hoevito. Innen? Er det at ha en separatie en mye vele medar, og etter børn, og den spør 38 vinn er lpet i den olsen pregse. Han av gåde til en y laf eller y l abord, i det er den fun siege til lit Hon Problemet. Jak الفرق بين الاستطاله في الضاد والاستطاله في الحروف الايه؟ الماديه ومعروف ان الحروف الماديه المخرج بتاعها مش محقق قلنا اللي هنا في اول مخرج محقق ومخرج مقدر اللي بقى ايه المخرج المحقق الحلق منين؟ من الحلق ابصل حروف الهمزه والهاء وسط الحلق العين والحاء والغين والخاء ادنى الحلق بتحددك المخرج الايه؟ في الحلقه Reklarisen betegens طرف Og løren der lerten Og løren der løren Der er rette en subordet og ledere In Oppe begrennem outs til det her In Oppe Oraker skal jeg hele bakken Regen som inn i bahag mandet Nei,8yn er de pløste Oppe والألف جالية كده ماشية في الفان وكله من الحنجرة لغاية الهوائي لناخل الفان فالنهرج صار هنا مخريات مقدار ملوش مكان محدد تضبط تحب فيه زي مخريات اللي سام فيه الضاب طبعا الضاب كلمة عنها قبل كده ان اما نقول له مثلا رخوة ولا عكس الرخوة ايه شدة او لا شديدة hver worked. Hva? Er is dette året? For det er det? Vil du høre det? Vil du høre det? Vil du høre det? Vil du høre det? Vil du høre det høre? fronts av høre denne bilen som helstås h voltagesøSE. Hvis vi hør noe med året er det tre. også. Denne يبقى الكفاس الجاز الرخاوه ايه جريال. تمام وان كان المفروض في النقطه ان بعض الناس قال لك طب هي رخوه يبقى لازم يحصل جريان للنفس فيامنه فيها الايه صوت الضاد صوت ايه الضاد اللي احنا بنسميها الضاد <تصفيق> ايه العله التجازيه طب هناك غي عليهم ولض ضرك يبقى عامل ايه ده عامل Bekang de tilfell ut oppe i f gezevern. Føll den svanen og du igjen har kun å spes nedt til våten, men hvis jeg sa at mye øye for deg dag, så høye forve å skaffe. fight Dir nå er det under egen pot. Vi stemer seg alt om seg å gøre at vi støtt å se, al er linjen styr ونحترمه ولكن الراجع ان هي الضد ايه اللي يعني المصير بسم الله المصير على فكرة اللي هي المنطقة بها تبالك اللي, اللي صوت الضد خلاص فالرخاوة بقى جواج زي دقاء اللي بيقولوا بالضد بتعايتنا ليه ولا بالضد قال لك ان الرخاوة تأتي اسناد انتداد الضد نفسه الضد تأتي في الاسنانة فوق حتى ايه تقترب من مخرج الله أو تلتاعم مهرج اللهم يقفين في السناء العلي في الليقة الدفع العلي فالإمتداد ده هي دي الرخاب يبقى أن تحقق صفة الرخاب إنها إيه؟ إنها امتدت حتى وصلت إليه بمهرج اللهم وابتظهر أولاً ما تسكن الضاد ما تجي طور مسا على الأرض أبقى لك الأرض الضاد كده إيه؟ محققت إيش صفة استطالة ومحققت صفة الرخاب وما التعمل إيه؟ الاستطالة يعني هتاخد فترة كده هنيفة كده او ايه جدا عشان المخرج يتم كله بالحام حشفة اللي سال بداية السلامية مع مرضه بداية مخرج لا ده هايشون مرتبط بايه حروف الغنة النوم والتنوين والمين سواء الساكنة او ايه امشدد وهو مرتبط طبعاً بالإشفاء ونظامه كده لا لا الغلم عنها أنت عبد الضابة خالص فإنت ما تجي تحقق يا نصد الله تعمل إيه؟ الأرض الأرض كأنها قلقانة بس على شيء فيها اللي هي مطلق القاضي الخليطة أول حققق لك السفاتات إن انت كنت سنة فقرأت إيه اللسان بلق إيه؟ يعني يمتد يمتد يمتد حتى بتحن بيه؟ بالسنة اللي عجل عشان يبقى المخرج تحقك بالكامل وفي نفس الوقت فلقى صوت بسيط يوش به القوفانة عمل لك الانفراجة بتاع اللي ايه الرخاوع اللي ايه صفتة الضغط نحنو على النيه مشتديدة عشان ينحبس اللي الصوت لا ايه فيها الرخاوع يعني الصوت يمتد ويخب معا ايه معا للهوة دي يبقى بتحقق صوت الرخاوع ردا على نطف الضغط بالكاثباء بحجة تحقيق صمات اللي ايه الرخاوع للقلب يبلق بالطرق الهائش في الارض غلط كده طبعا وقفتك لا انت بتعمل ايه بتحقق يعني تحس انت خدت فيها وقت شويه على رجلك القوه تلاقي ان الضغط بتاعها قوي في hon مع man او å مع med det du for oss. Da de utenu etterne, viser du uten å falle uten, men det omnieksppet ikke? Utan det uten og det utenu, utenu det uten. Det er utenu? Synesgeden? Ja, for vi må bruge utesene for utenuet til utenu med tiden. Vi må فهناس يقولون لي جاهد فإذا أفضتم من عرفاته لما ما يظهرش الضب فيه فمن اضطر الضب راح في خمس لو عمل نظام خامل فيه فإذا أفضتم نطأ التاء بس فمن اضطر نطأ التاء بس يبقى اظهار اللي نحن تقوله عليه الوقت لما يتحقق في النجم فما هتزر إزاي بتحقيق هذه الصفحة الصفحة الستطالة فإذا أفض, أفض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 عشان زي الضاد بمهل القر مخرجه من الحرفين دول الضاد مع التاء الضاد مع الضاد بيتم تحقيق صفه الاستطاله فصفه الاستطاله بقى ايه طبعا يا جماعه الحريم واضح ان هم جايين عشان يتكلموا بس يعني معلش احنا عايزين نخلص الصفات النهارده والجماعه الرجاله دلوقتي مش قادرين يركزوا الموضوع اصلا عايز تركيز يبقى vi मyardfis... <males> åke på den du hitt i buten, så går du på hatt nå som ut ser ude osvå authorized med degren Laborator. Helsing. Og åskjøn på visst å akke bidraget svietserar under seg og voring, så kommer du under sitt, du skjøn med deg, rajlig man togえ. Han har وطبعا القطعه حلوه قوي واللون طبعا البوحه حلو والمشايه بس يعني ايه بتطلع منه ظاهره قوي شكل اسمه اسماعيل اسمعوا شكل اسمه اسماعيل في ازهار الضاد مع عتاء وضاد مع طاء واضحه جدا عنده وتحاول ايه تحكي وتقلله في ايه في يبقى دي بالنسبه للضاد ايه يا شباب بيقولوا الفزم وغير فبالتالي ان الصاطليه يعني مخرج الضاد طويل ومحقق ومعروف ماشي انما الحرف المد طويل بطله بس مش محقق مقدر لانه من الجوف مع النفس الان الف المديه والواو المديه والياء المديه الصفه التي تليها صفه الخفاء خفاء معناه لغه الستار والصلاحا خفاء صوت الحرف عند نطق الخفاء ايه مش مقصود بيه الاحتكاك مش الواحد يفهمه غلط الخفاء اللي احنا بننطق بيه النون والتنوين من تجاهه من سبيل منه قبل ماشي دي اسمها اشفاء انما الخفاء حاجه ثانيه خفاء ايه من اسمه كده خفاء صوت الحرف عند نطق بيه وهو واضح جدا في حروف المد الثلاثه زي ما احنا قلنا من شويه ما تعرفش تحدد الالف المديه فين بالظبط الواو tenker høyene for det, her dyrasure dem er marken, rettighet, nidover dem 말, er codrenden en for et pres tre telling av et utredning for et bet tre detodet για å spreme de diverse alemhene for kone har vært kraft i det grå kan ta for siden har du giving companies som welles mangene siden minst hvis vi språ om at look, Medlysk det laget. That oppe gjbi det? Hei. It laget ordentligere. Men hvor om de dit gjorde? Det går også igjen om en 1, Allas seldom mot� medle til å gjøre in ordet leronder. Men du ansting er 1? Og det står ikke for ågi tabte av hamtestet. Så vil du gjeste skal ikke høre, Slow se om de l시에 man kansource, for å gjøre den. God av la Ilsni kommer.. Han gjør den. Wolver hun som hel i!? for åсть ret parler откlossene spirituen større over svakende av mansen som بالمد منطور الماد، ليس مد طبيعة حركتها، إلا المد بقى أربعة حركات وخمش حركات وستة حركات فالعلماء قالوا أن الحرف الماد طبيعة والضعف وهم بيدور الهمزة، الهمزة الحوية عنها فبقى لك الهمزة إيه قوية فعلشان هذا الضعيف ما يختفيش بالجوار القوي مد المد المتصل إلى حركات أو خمس حركات يبقى تعالوا نعلمهم ليه احنا بنمد الهال.. الالف قبل الهمز في المد المتصل او الالف قبل الايه قبل الحرف المشدد اللي هي بتبقى السكون زي الطالين والحقه وكده ان الحرف المشدد او حرف منزه حرف ايه قوي فبيجاور حرف المد اللي هو ضعيف خصوصا دخلها اهي اللي هي ضعف فقال لك مد عشان يدل الحرف الضعيف عشان ما ايه ما يضعفش اكتر بجوار القوي اللي هو جاي بعد. فالمد السائل ما في ضربه حركات الحافه من وهكذا ليه حرف جديد وطبعا مش مش صفاتها القوه بس ده جايه مشدده كمان فالطبع في حرف المد فقال تمد ست حركات المد اللي هو الكلم اللي موجود في حروف المد الثلاثه og siden det var på hede. Hva hva er hva? Er er det hva? Han er hva hva sommer i hva med hved, og hva port variouser kvarer hva der er ikke geligig blevet. For eksempel evidenderen føringeruar these. For det går sikker på å plage førte I såffel زي ما قلنا من جاف الهامس <سؤال> مش صلى كف التاء بس لا احنا عايزين ننيل كل حروف الهامس ومنها الهاء لما تيجي تقف على الله نفسك بتقف على الذيه فسيتكهم الله بس عملت كده يا اولاد لو احنا بنشكل الهاء طب فين صفه الهامس دي قالنا لما حققت صفه تبدا الحروف الهمسيه تكون ساكنه بتتهمس اهو زي التكت ربت ركبا بتهمس اهو مش معنى الهاء اللي هي في كلمه فحساه شخص سكت ما همسهاش يبقى الهاء ضعيفه فعشان هي ضعيفه بتحاول تبين الهمس بتاعها يبقى تطاقت زي فسياد الله هات الهاء فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهِ تهمسك وبتحك لأننا نحن في ترقيق ونحن في استعلام تبالك يبقى بتطلع الهاء الهوى من جنب يبقى الهاء بعيش في فبحيتها وبتضعف أكثر وبتكون سكة مثلا تقول لك سيئة فشهر رمضان الذي مرزل فيه القرآن الهاء هنا عشان تلاقيينها بتطلع الهوى من, من جنب تبالك وتحقق صفه ايه الهمز خلاص وايضا تحقق الصوت بتاعك تبقى لك يعني تحقق ان هي هي الهاء ولا رخوه شديده ولا اجت قاطعه بجد مش ايه حروف شدنه ايه لو على عكسها رخوه عشان تحقق صفه الرخوه طلع الصوت بتاعك وتحقق صفه الهمز تبينها احسن الغلط بدل ما كله ينسى المتوقع دي طريق شاه الرمضان شاه الرمضان الذي انزل الهاء الهاء ليس باية امبال ايه؟ شاه شاه تفتح ليه؟ الفكان عشان ترقى الهاء لانها مرفقة وفي نفس الوقت تطلع الهواء من جوا لانها مخرج من اقصى الحلق من الآخر. يبقى نص هواء ونص صوت نص هواء ونص ايه؟ فوق شاه الرمضان بالذات الهاء الساكين لازم تعمل معاك عشان كذا لماذا؟ لأنها ضعيفة جيدة من طبع خروف اللي جاء يتحقق فيها صفة الخفاء اللي موجودها في خروف المادة إيه؟ الثلاثة حفل الثان يا مولانا حي على الصلاة بغضو تمسك حي على الصلاة تمسها كيف؟ يبقى تمس. سواء في برص الكلمة أو في آخر الكلمة بلك بلك مثلا ايه اللهم يستهزئوا بهم الهاي كما لك؟ لازم عشان الهاي ما تضعفش وضيع الصفات بتاعتها؟ كما لك؟ يستهزئوا بهم كما لك؟ في كلمة ايه؟ الهايين المتحركين في سورة الله وما ينكردهن فإن الله بعد ايه؟ اجراهيهن كلهاي الوحيدة ان الله بعد هيك راءه ان غفر رحيم فخلي بالك لما نعرف ان اله ضعيف خاصه الخباء اللي هي ضعيفه نبينها وبالذات بتكون ايه سهل لذلك الشهر الحرام الشهر الحرام الهاء دي بتبين ايه في السهين فاهم قليلا التبقيق وأيضا الهواء بتاع الهبس بتاع الهاء ويظهر فتظهر الهاء قوية ووضحة تبالك لأنها عصم هي ضعيفة أيضا الهاء بتيجي في هاء الصلة يعني مثلا ولا يشركوا في حكمه أحد تبالك حكمه الهاء هنا هاء يسمىها أصلة اللام سماعيه مربوطه او سماها هاء التانيث يبقى لك اهو هنا بقى ايه ولا يثبت حكمه احد على همز فما سمحنا اصله كبرى لان الهاء المربوطه دي بعدها همز فبيتعامل مقابل لو انت في البدل لو انت فصل منفصل يهل مي احد اكتب لك قال له صاحبه وهو يحاوره انا اكثره يحاوره انا الهاء هي فومه اسمها الصله som er han skulle være befoeree som er barfene. Det er så sncake og seg for det var et barn. ım derle nesgiving, si brennende var bakemlid så på formelle ordinarね. They hadde ligesene orde, som job faller ganske i banal. Det inですね men nesine løde美味 eller noe hamlek, på de som har bedre تمام بالنسبه قال له صاحبه هو هو يحاول لو, لو مثلا السؤال جاي لنا في الامتحان على كم درجه تمتد مثلا مقدار الهاء يوم انا اقول لو كان الجواب مثلا لو كانت على المنفصل تمتد على كم درجه واذا كانت ده مد صله جواب لو ده لو دي مد صله ولكن يعامل من قبيل المد المنفصل والماد المنفصل جائز يعني هيوز مده وأيوز خاصه يقصر أداياه ويودى أداياه أربعة وخمسة وفلك إذا كنت ماشي المد ما مش مش مش مش لا مش <موشت> <تصفيق> وماشيه هو التشدير مجتمع الحمزة رجاءتك عن الهام هو الناس اللي مش ده تجويد لو بص للوحة بتاعة أخرى المصحف وطلعها قويس لأن توليات الضبط المصحف عيبها شواتي رأوتي إليها ليه ان هو بيقول لك كده في الاخر مصحف العرايش الحمام الطايره اللي هي بقى بعد هذه الصله اللي قبل الهمزه يبقى لك معناها من ايه تهمل وكتب لنا حكم تهمل ايه ما تندههاش علامه الحمام الطايره اللي فوق الايه الالف اللي قبل الهمزه زي السماء او دعاء او كده يبقى دي اسمها متصل بنت ويدها بما انت تبص للايه الحمام الطايره دي هم ايه لك لو انت حتى مش دارس الاحكام دي خلاص هنحتاج <تصفيق> طالما في الحفه دي صوتها من الصفات حروف المد الثلاثه ومعها حرف ايه الهام. خلاص وجبنا معاه وايه الصله اللي هو ايه الصلة الصله اللي هو الهاء الصله لما تاتي قبل الهمز يعمل في حكمه لما تقف عليه كده ايه في حكم مثلي يبقى لك وهتعمل ايه تهمس الهاء من غير عيبه شكلناها في حكم فبالان قال له صاحبه وهو يحاول يحاوره انا لو وصلت طب لو انا وقفت وهو يحاوره فبالان يبقى بتتهمس الايه هنا استغفر هنقول هنعمل كده التوافق ده عدد لازم لازم تقرا صفحات الاخر المصحف مهم جدا لان انت ممكن تنسى المعلومه دي انت دلوقتي سمعت ان الشيخ قال ان الهاء الصله بالهمزه ممكن ما بناداش طيب اذا طب بالك مع الاضم هنا بابلو والحير هو انا طب بالك يبقى انت اللي خرجك لانس روايه اللي هيخرجك من القصه لايه ان انت قرايت اللي في نهايته مصحف وقريت انه ما قبلها ساكن. يعني هي قبلها ساكن. في الرأي هي. ساكن. يعني كان يقول لك انهاء اللي هي الممومة والمكسورة. هاء الصراعية ما تشجعهاش او تدخلها في المكان منفصل إلا ازا كان قبلها متحرك وبعدها متحرك. تبقى لك قبلها متحرك زي ما احنا من يوم رجل في حكمه. مين ايه? احد الالف محمد هزم مع يبقى الهاء الصراعية بين ايه? متحركة. ايه? Dømmena for Llømmen går det til å bruke med det av små championsesslyt, det bruker alt til det å bruke mod følse om det er sånn. Et behold, må den blomma skyttet. Katte selv om han for å bruke med 1 visø나�me, det bruker med Óståå fyrderen som din fløtter إذا أخذ ملك من همسة همسة جداً ما تهمسها وهي حروف الهمس ونحن يجري الصفات عشان أن طبقها عمل فحساءه الهم بتاعث حتاوليها في حروف الهاشة ما تهمسها لنستطيع أن تكون ساكنة حتى بدأت في الوصف بقى؟ في الوصف بقى؟ خلاص انت مضمت المكان في الوقت تضعف فبقابلت تهمس ده كيفية همس الشين يا مره؟ الشين بضو يا مره؟ هات حرف ايه؟ في القرآن الكلمة اخ اخرها شين تبقى لك قريش ليه لاث قريش شوف الهمس قريش قريش وثلاثه دي طبعا كان 4 6 فها همسك ايه الشين يبقى لك الشين دي بتخف الشين في ما تبداش الغلطه تفتحها الصوت التفشي يبقى ده همس تبقى لك قريش الهواء انتشر اهو على الشين عشان تبين ان هي بتهمس بتضعف عند التثشيه اخر صفه لاصبه الغنه والنادي كده في حكم النون الساكنه والتنوين الغنه لغه اقصى الانف من الداخل الانف من الداخل من ناحيه المناخير راح كده راجل المسكوب وبتبدا الغنه ظاهره عندي اهو في الانف فتلاقي الغنة ظهرت فتلاقي هو بيقرأ لو أنت مثلا بتقرأ في الصلاة تلاقي الفروف كلها عاملة كاملة المغنة تبقى لك فهم الغنة دي خاصة نحرف معينها الأولى الوقت تخلي بالنا من هي آية مبطبطة نحرف معينها إصطلاحا صوت من مركب في يجيسه النون والميد في كل الأحوال بس معاني طبيعة النون والميد في كل الأحوال سواء كانت النون والميد متحركتات أو مساكنتان بيضا طبيعة غنية الغنة قلناها يا ف لا خصائص الغذاء المضاعه ولا ده ماشي اا صفه في حروف اللي هي حرف النون والميم هنحط معاهم كمان بقى مع مع جنب الكلام بتاع الشاف هو التنوين النون وايه هو التنوين ايضا ما التنين في الغنه هو داخل مع لون السجده في الاحكام بتاعتها لانه نفس الصوت قلت بالك <تصفيق> عليم حكيم التنوين هو أفور الرحيمة التنوين هو وهكذا التنوين صفة عامة يعمل معاملة النون يمرشيك تاتي في بين النون والنون بس احبت احنا كم معهم إيه؟ التنوين طيب الغنة أقوى وأزهد في النون والفي المين في النون يبقى النون أغن من المين لماذا؟ أحد يعجبه ليه؟ النون الغنى فيها ظهر عن المين لأن النون, النون مخرجها كذب النون مخرجها أوريء من مخرج هاي؟ الغنى من جوه تغيبا لك إنما النون من الشفاتين يطلع البرة شويه فلما قربت من مخرج الغنى اللي هو أقصى الألف من الداخل صارت الغنى فيها ظهر عن المين خلاص؟ ما الدول ما يقول البحث بس كوم <تصفح> ما, ما يصليش امام ييدخل واحد مكانه عشان ما ايه الغنة ما تفضل اه? ما ليه اسم? لا مش اسمه ولا حاجة صلى الله عليه وسلم كان من افضل يعني. الاول ان الواحد عنده زكاة بشبيد وهو امام ايه قدم يصلي مكانه عشان حروف تختلف على الغنة بتظهر في الحروف كلها. انت بلاي? واحنا قلنا بكده الغنة بتتبع ما بعدها من الحروف تطقيما وتطقيما. الغنة. تبع ما بعدها مرقوصا تقسيمًا وتطقيقا يعني مثلا زي ما قلنا انتجار النون هنا بنخفي من سبيل جنات تجري إذا أنت بتعمل إيه؟ في غنّة إيه؟ تين، غنّة إيه؟ تين، تين، تين، تجري طب ما يبقى لها حرف من الحرف الاستعلام؟ إنهم الحرف السبعة، مش كلا؟ الحرف السبعة تأتي بعد إيه؟ إنهم سكنوا والتنوين؟ ولا نخفي هم الحرف السبعة كلها، ولا الحرف معينة؟ الحرف السبعة اللي قد تخفي لها حرف إيه؟ قصة دي تنقض، الحرف كلها، إخفاء أو بعضها؟ <تصفيق> الخامش اخفاء وراجل الله طيب وايه ثاني لا تظنوا ان يقول غير يبقى طلع قول غير من السعر وبقى كام 5 ال5 اهمت بعد 285 زي مين قابل مين طيباتي ما رزق هناك القاف والقاء اخفاء بس هنزود على الاخفاء تفخيم الغنه تخمين الاخفاء تخمين ايه الغن الامام مين الميم طه الميم طيبه يبقى تبتدي دلوقتي تخفي زي النين تشرب الصدر بس اتعلم اللسان في الغنه عشان تبين تفقيم الغنه عشان جاي بقى راحه في ايه طوي مستعجل فانت تيجي من قبل كانك ان سامع اي منتطق القاف هيقول لك هتنطق قاف وانت بقرب من الله القاف إيه ده ميم ميم لسه مضطقتش قف اهو بس انت توقعت ان انت قطاف لك مين طيب اكتبها لك مين طيبات يبقى نوع ما بعد الايه الغنم إذا كان بعدها حرف فوق في السفاد ترقت الغنم حرف فوق السفاء ايه تفخر الغنم طب لو جينا نضرب على الباب ده اهو بسلسل كده بالمغرب وان عشان ازاي نعرف نطلع الصفات اللي في الطروف اا صوت بيغايه وراجل يجيب لك جدول اهو عشان هي يعرفك طريقه الايه طريقه الصفات هنطلع مثلا من الهند الصفات اهي لو جيتنا في الهند اول حاجه لازم تحفظ الكم بيت اللي احنا قلنا عليهم المره اللي فاتت اللي هم في وهكذا القروف الايه لمجموعه الحلمات ان الجذر جماعه تسهل عليا فانت اول ما تشوف الهمزه هتطلع الصفات ازاي اول حاجه اي صفه الهمز. الهمزه مهمسه شخص ساكت هي موجوده هنا الهمزه طيب ثاني حاجه شديدها لفظ اجد قاتل البت اجد الهمزه ايه, إيه اشداد ده هر شيخ يا كم تكريش طيب ااا الاستعلاء خصه نقطه خصه ديت الخض مش موجوده فيهم عايز الاستعلاء ايه اللي ممكن الاستفاه طيب ااا الاطباق صاد ضاد يبقى مفتحه ولا ابو فتحه؟ وادي لك طيب وفر لي اللقب الحروف المضلقه فرر لي اللقب ديت اللي هي عكس الاغلاق ايه؟ نصمات هي مش بقول لك اقلب اللقب الناتج يعني يبقى الكلمات بتاعه المتجاز الجماعه دي يبقى لك حروف الهمس عكسها ايه الجهر ايه حروف الشده متحسر خالص والوسط حروف التوسط ايه الحروف اللي الاستعلاء واعثار استفال ايه حروف الازلاق عكسها الاسمار وهكذا طال عمرك في سيره الصفات اللي بتدي زي وايضا الصوت اللي ليس له ضغط اه اه نفس في معظم الحروف ما بتجيش على et hør at hettes du har في h sok. Has en ennå h Sven àML, der er hørt I? Gebe dem aner. Og det er en mot tekringen. Hvordan skal du hør litt høre på kemeren? Der meier er det hørt hørt h stårfor Det bør det å mer SL ifk. Forst ser det ikke det en slik få gi ok, så er det en slik. Vi hele kondensateren som gikk anstört uma estangenet. Nu hører helt som om det gikk anste semester. Det er jo, at man kék iftun Nacht er konntitt ind. Allta det diager snitt der route. finals Om vi er pritt her, det er aldrig til å pledsepå scanlet under hvor Biblingskidt. Prøvlad igår dag er å prydse påk circulart og det før. Da vi holder på grолene hinige både i FR-ми ting. Den fer inne og re mystical der har vi nå blikketter. Det endelig om vi ville ha snart å vil få polls i mid replied å pritt lakene ده مش هلالا مع وكده يبقى نحاول ان نركز على القراءه والعملييه فممكن نحاول نخلص قبل المحم فتره بس بس التجويد بيبقى حصه قراءه فقط ما فيش شاء الله ناخذ الجزء الباقي المره الجايه اللي هو تقسيم الصفات والقراءه بعيدا ثم نبدا في باب التصوم والتقييم ونختم بهذا الباب المنهج ثم نشرع في القراءه كده محمود ماشي وان شاء الله يعني بسم الله الحاوي كان هو الشيخ هنا هو صفحه 245 ال ا قوانين ال الاديه عندك ماده جزئيه حاول تحفظ ال اجد زد ايه الصفات لانك هتحتاجها في الامتحان تذكروا الله ان شاء الله ما شاء الله حمده